الحمد لله ذي الجلال والصلاة والسلام على سيد الرجال زاك الخصال نبينا محمد وعلى خير صحب وخير آل ها نحن ذا ما زلنا نسلط الضوء على مجموعة مهمة من الشخصيات التي كان لها دور بارز في هجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وكنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولم نستوفي الكلام عنه واليوم نكمل بإذن الله ما بدأناه لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج أتى أبا بكر رضي الله عنه فخرجا من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته، والخوخة مخترق ما بين كل دارين ما عليه باب. ثم عمد إلى غار بثور، وهو جبل أسفل مكة، فدخلاه، وأمر أبو بكر ابنه وعبد الله أن يستمع السمى ما يقول الناس فيه ما نهاره. ثم يأتيه ما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر وأمر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره ثم يريحها قرب الغار إذا أمسى وكانت السيدة أسماء بنت أبي بكر تأتيهما من الطعام إذا أمست ولما وصل النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه إلى الغار دخل أولا أبو بكر يلتمس ما فيه فيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك فقال بأبي أنت وأمي إن كان فيه شيء كان بي لا بك وكان في الغار جحر فوضع الصديق رضي الله عنه عقبه عليه لألا يخرج ما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع الصديق ثوبه وأغلق كل الثقوب فلما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام سأله عن ثوبه وعلم ماذا فعل فدعا له النبي دعاءا جميلا فلما طلب المشركون الأثر واقتربوا بكى أبو بكر خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام لا تحزن إن الله معنا أي ناصرنا فجعل يمسح الدموع عن خده قال الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ويقول الإمام الرازي سمى الله تعالى الصديقة ثاني اثنين فجعله الثاني بعد محمد عليه السلام حال كونهما ما في الغار والعلماء أثبتوا أنه رضي الله عنه كان الثاني بعد محمد في أكثر المناصب الدينية فإنه صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى الخلق وعرض الإسلام على أبي بكر آمن أبو بكر ثم ذهب وعرض الإسلام على طلحة والزبير وعثمان بن عفان وجماعة آخرين من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم والكل آمنوا على يديه ثم إنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام قلائل فكان هو رضي الله عنه ثاني اثنين في الدعوة إلى الله وأيضا كلما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة كان أبو بكر رضي الله عنه يقف في خدمته لا يفارقه فكان ثاني اثنين في مجلسه ولما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قام مقامه في إمامة الناس في الصلاة فكان ثاني اثنين ولما توفي دفن بجنبه فكان ثاني اثنين كذلك وأما قول الله تعالى لا تحزن إن الله معنا فالمراد من هذه المعية المعية بالحفظ والنصرة والحراسة والمعونة وإنما الحزن والخوف كان حاصلا لأبي بكر لا للرسول عليه الصلاة والسلام فإن النبي عليه السلام كان آمنا ساكن القلب بما وعده الله أن ينصره على قريش فلما قال الرسول لأبي بكر لا تحزن صار أبو بكر آمنا وروي عن الأزهري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان ابن ثابت هل قلت في أبي بكر شيئا؟ أي من الشعر قال نعم فقال الرسول قل وأنا أسمع فقال وثاني اثنين في الغار المنيف. وقد طاف العدو به إذ أصعد الجبلا وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذها والنواجذ هي أقصى الأدراس على قول أي أي أنه السر، ثم قال: صدقت يا حسان هو كما قلت، وقد أورده ابن الجوزي في صفّة الصفوة، ويقول الشاعر واصفا ذلك الحال: ومضى نحو طيبة أطيب الخلق فطابت بطيبة الأرجاء. كان صديقه الكبير أبو بكر رفيقا إذ عزت الرفقاء واقتفاه فتيانهم وذو النجدة منهم وقبح الاقتفاء واستكن البدر المنير بثور لم يضره من العدى عواء شرف الله غار ثور فغار الكهف منه واستشرفت سيناء واتاه الكفار من كل نحو واستمر التحذير والإغراء والرفيق الرفيق من عينه الوطفاء سالت سحابة وطفاء والنبي الأمين أغفى لبعد الخوف منه وازداد فيه الرجاء نسج العنكبوت درعا حصينا ضاعفته ببيضها الورقاء وللكلام تتم نتابعها بإذن الله في الحلقة القادمة من برنامج من بركات الهجرة المشرفة فإلى اللقاء